الذين آمنوا أو ف بالعقود لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَلَّى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ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 إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهله لغير الله به والمنخنقه والموقوده والمتردية والنطيحه والنطيحة وَمَا أَكَلَ وما إِلَّا السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وَأَن تستقسموا, وأن تستقسموا بالازلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوا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 أوتوا الكتاب من قبلكم إذا واجراءاتهم واجراءاتهم إذا واجراءاتهم واجراءاتهم واجراءاتهم غير مسافحين واجراءاتهم متخذي أخدان ومن ik voor dan is hij met zijn en in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 أحدٌ منكم من الغائط أو لمستم النساء أهلم تجدوا ما؟ فَيَمَّمُوا <تصفيق> صَعِيدًا طَيِّبًا فامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ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 إِنَّ الله عليم بذات الصدور يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط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 مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا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 وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَي عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقَرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُك لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ظل سواه السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون الكلمه عن مواضعه ونسوا حظا ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامه وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون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 يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أذباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإن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 نها محرمه عليهم أربعين سنه يتيهون في الأرض فلا تاس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبا ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسط الي يدك لتقتلني لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي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 فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا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 اخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم فمن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 Allah is op alles machtig. Heb je niet geleerd dat Allah en de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 الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولائك بالمؤمنين إن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 فلا تخشون الناس واخشوني ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون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 أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيدا ابن مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورًا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وليحكم أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ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 لله ولا تتبع أهواءهم عن ما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شريعة ومنهاج ولو شاء الله لجعلكم أممًا واحدة ولكن يبلوكم ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزلون زل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما زل الله إليك فإن تولوا فعلا أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثير من الناس لفاسقون أفحكم الجاهليه يبغون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أَحْسَنُ من الله حكما لقوم يوقنون يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء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 فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عياده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم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 وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تتخذوا الَّذِينَ اتخذوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتخوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا الكتاب هل تنقون منا إلا أن, آمنا بالله إلا أن آمنا بالله وما أُنزِل إلينا وما أن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 كانوا وأضلوا عن سواء السبيل، وإذا جاءكم قالوا آمنا.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 ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما بسوطتان, بل يداهما بسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا والقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله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 أعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار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 وَإِن لم ينتهوا عَمَّا يَقُولُونَ ليمسن الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحيم أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عذاوة للذين آمنوا اليهود لتجدن شد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم ودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأن nāhum la yastakburun wa ida sam'ū ma anzil ilā Rasūl tara'a'ayunhum tara'a'ayunhum tafizu min al-damī min ma تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع ترى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 ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ونطمع يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتها أولئك أصحاب الجحيم يا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 أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأسلام رجس رجس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 ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما وآمنوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا ثم تتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب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 مثل ما قتل من نعم يحكم به ذو عدل منكم هديا هديا بالغ الكعبة او كفاره طعام طعام مساكين او كفاره طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وباء امره عفا الله عنه سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه مثاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله واتقوا الله الذي عليه تُحشَّونَ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدِيَةَ وَالْقُلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِعْلَمُوا Allah is streng met de Allah streng is met de gevangenen Allah vergevend en genadig is. Niemand heeft het voor de meester, behalve de en wat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 لا يعلمون شيئا ولا يهتدون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 ولا نكتم شهادة الله إننا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فأخران يقومان مقامهما. يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا, فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما ومعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنا الشهاده على وجهها او يخاف او يخاف ان ترد ايمان بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم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 وإذ أوحيت إِلَى الحوارين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مُسْلِمُونَ مسلمون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 كأن تعلام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما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 قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جن